We don't want to do anything to scare your children, that's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. félel felborot, félel-barrot Shidd el-barrot, díl-barrot Bilyomia égélt, ha 24.5 érot Díl-a-rod, dólarot Ját ma في háfér fél fél-a-n-cód Ente-shattr, sáhbák ténsé, baffa-bassé, fél-a-tód Bess-le-mén? Ull-li, a Taladtai vagy a a what what the shit again? Halálan a mik here we go again. a és ك بس لأنه عايم مني لو ده صيت غبض الطهولة كذك كلمة ده وعد مني ضيعت الوقت في الكورس ونسيت الفرسات ضيعت الوقت في الأفعال ونسيت الكلام ضيعت الوقت في السكوت فهمي في لوقت وكم كلوجين إن إني لجمد كل اللغات ضيعت الوقت في الكورس ونسيت الفرسات ضيعت الوقت في الأفعال ونسيت الكلام ضيعت الوقت في السكوت فهمي لوقت وكم كلوجين إن إني لجمد كل اللغات وطول ما مش عايش دورك هتلاقيني في زورك في المجال ده القلم اللي تلعبه زي صحبك <تصفيق> وما كنت شعر في الأكل على البيت سمنا في عسل أنت شعر في الأكل. <تصفيق> <تصفيق> زي سمبوسه سمباتي دي فرسيتي سيبرني بوته تفتح لك يا بوتيك من الطفولة بعمل كده وانت كنت بتعملها كل حاجه باجلها بس بجيب اخرها جيت الرب خراف في حيتك انا دي بدلها يبقى اغير اليوتيوب يا اسطى وانت بتنزلها تعالى بكرة غيرت الاكره اقصد الكلمه مكانك انت على الصفرة دي مصرحية ودون داعي تسكر عارف التاسك بتاعي ياخد عزايك وشكرا اسف للإجادة حمرة سجده فاضي من جواك والله خالي حلو فرده عزيز واحنا دور باد بالباد وانت فاضل لك عندي تكه قفلتك وترانا صدعت وكل ما انا الصوت لسانك عايز مقصات الجو خره على دماغك انا انا الوحيد اللي لحمه من كتابه بولت. بقلت. ما بلاقي ما عنده على البيت فاتح. <تصفيق> ضيعت الوقت في الكورس ونسيت الفرساد ضيعت الوقت في الأفعال ونسيت الكلام ضيعت الوقت في السكات في أهمة لأوقات The conclusion is ending and get into complete ضيعت الوقت في الأفعال ونسيت الكلام ضيعت الوقت في السكات في أهمة لأوقات The conclusion is ending and